ص ل ا ة القيام عتابكم الله, الله اكبر ل ل ه أ الحمد لله رب العالمين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 موسوعه ا ل ب ن مبين ر ا يود ا ل ذ ي ن كفروا ل و ك ا ن و ا م س ل م ي ن ذ ر ه م ي أ ك ل و ا ت م ت ع و الله م ا ل أ م ل ف س و و ف ي ع ل م ن و م ا أ ه ل ن من ا قرية إ ل ا و ل ه ا كتاب م ع ل و م م ا أجلها تسبق من أمة و م ا ي س ت أ خ ر و ن ع ق ا ل و ا يا أيها ا ل ذ ي ن ز ل ع ل ي ه الذكر ل إنك ن م و ن ل م ا ت ت أ ي ل ا س ل ا ئ ك كنت ة إن م ن ا ل ص ا د ق ي ن م ا ننزل ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا ب ا ل ح ق وما ك ا ن و ا إذا منظرين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 شركه ا ل ح م د لله ر ب ا ل ع ا الرحمن الرحيم ل مالك م ي ي ن و م ا ل د ي ن إ ي ا ك ن ع ب د و إ ي ا ك نستعين ه ذات ل ل ص ر ا ا ط م س ق ي م صراط ا ل ذ ي ن اجتماعي ع ل ي ه غير ل ل ه م ولا الضال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له ب ر ز ق ي ن و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أ ن ت م له بخازنين وانا لنحن نحني ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وان ربك هو يحشرهم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ظ ا ل ي ن آ م ي ن و ل ق د خلقنا ا ل إ ن س ا ن من صلصال من حما مسنون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 فسجد ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم أ ج م ع و ن إ ل ا إ ب ل ي س أ ب ى ان يكون مع الساجدين قال يا إ ب ل ي س ما ل ك أ ن ا تكون مع الساجدين قال لم أ ك ن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما م ث ن و ن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 وان عذابي هو العذاب ا ل أ ل ي م الله أكبر الله اكبر ل ل ه أكبر, الله أكبر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 وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية وان إ ن ه لبسبيل في ذ ل كان لآية اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبالام مبين الله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 ولقد كذب أ ص ح ا ب الحجر المرسلين واتيناهم آ ي ا ت ن ا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحثون من الجبال بيوتا آ م ن ي ن ف أ خ ذ ت ه م الصيحه مصلحين فما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق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 الذين ي ج ع ل و ن م ع ا ل ل ه إ ل ن ا آخر ف س و ف ي ع للعلوم م و و ن ق د ن م أنك يضيق صدرك يضيق الاسلاميه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 و شركه الهدى شركه و وإن ن دعويه و ن م ة الله لا ت ح ص ه ا ا إن ل ل غ ف و ر ربحيه م و ا ل ل يعلم ذات س ر و و ن مضمون ا ت ع و ا ل ذ ي ي ن د ع ج ت م ن دون ا ل ل لا ه ي خ ل ق و ن شيئا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 فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 ش ر م ن ا و ل ه من ش ي ء ك ذ ل ك ف ع ل ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م ف ه ل على ا ت مضمون ا ج ب م ا ل ع ي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 و أ ن ز ل ن ا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعنهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او يافيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو ي أ خ ذ ه د ى شركه د و ي ه غير ربحيه ر ا ت م ض م و ف ا ح ي م ا ع ي الله أ ك موسوعه النابلسي ا للعلوم ن ي الاسلاميه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 ا ل موسوعه ا ل ل ه ن ا ب ل ا ي ل ل ع ل ن م ا هو إ ل ه و ا ح د فإيايا فارهبون و ل ه م ا ف ي ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض و ا ل د ي ن وعصبا و الله أفغير ت ت ق ى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 ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر السلام عليكم و ر ح م ة الله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 نسقيكم م ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا فائغا للشاربين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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى ارض ل ل ع م ر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 ف موسوعه ا ا ل و ا ب ل س ي ل ل ع ل ى م الاسلاميه م ك ت أ ي م ن ه فهم فيه م ء أ ف ب ن ع ة الله ج ح د و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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كلا على, كل على مولاه اينما يوجه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 ولقد ل ن ع موسوعه أنهم ي ق ن إنما ي ل م ب ش النابلسي س ا ي للعلوم ح د و ن إ ي ه أ ج م ه الاسلاميه ب ان الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله واولئك هم الكاذبون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 ف ع ل ي ه م غ ض ب من ا ل ل ه ولهم ع ذ الدكتور ب عظيم ذ م ح ي ا ا ة ل د ن ي ا على ا ل آ خ ر ة و أ ن ا ل ل ه لا ي ه د ي الكافرين القوم أولئك و الذين طبع الله على ل طبع ب ه ق م و س م ع ه م و أ ب ص ا ر ه م و و أ ل ئ ك هم ا ا ل ل غ ف و ن ل ا جرم أنهم ف ي ا ل آ خ ر ة ه م ا ل خ ا س ر ربك و ن إن ثم ل ل ذ ي ن ج ه ثم إ ن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا لله حنيفا ولم يك ن من المشركين شاكرا ل أ ن ع م ه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم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 وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادع و الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجازلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله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 قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ّ ا بل تؤثرون الحياه الدنيا و ا ل آ خ ر ه خير وابقى ان إ هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله م و س و ع ا ل ل ه ب ل س ي ل ل ع ر ب ن ا ل ك ا ل ح م د ل ف ض ي ل ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه ب Allah السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب رب الرحمن الرحيم الحمد العالمين الحمد العالمين لله لله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 ا ل ل ه م إنا ن ش ه د بأنك أنت ا ل ل لا إله إلا ه أ ن ت ا ل و ا ح د ا ل أ ح د الصمد ا ل ذ ي ل م ي ل د و ل م ي و ل ل د و م يكن ك له ف و ا أحد ل ا إ ل ه إ ل ا الله ا ل ع ظ ي م ا ل ل ح ي م لا ل إ ه إلا الله, العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم رب لا إ ل ه إ ل ا الله رب السماوات ورب ا ل أ ر ض ورب العرش الكريم لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم اهدنا فيمن هديت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 ولا إ ل ى النار مصيرنا واجعل اللهم ا ل ج ن ة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أ ص ل ح لنا ش أ ن ن ا كله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 اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب اللهم م ر ا ن ض ي ا ل د ي ن عن ا ل م د ي ن ي اللهم انجز ا و م المسلمين اللهم أ ن ج ز ا ل م ؤ م ن ي ن في ك ل م ك ا ن برحمتك ي ا أ ر ح م ا ل ر ا م ي ن اللهم أ ن ج ز اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم وحد صفهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل د ا ئ ر ة السوء عليهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده الا هو, يا من لا يعلم جنوده إلا هو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 اللهم وفق جميع أ ولاه أ م و ر المسلمين لما تحبه وترضاه برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ص ل ح شباب المسلمين اللهم أ ص ل ح شباب المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا انك أ ن ت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آ ل ه واصحابه والتابعين الله. الله أكبر. الله.